ومعنى الحياة الطيبة أن المؤمن لو أحوال في سيره إلى الله فهو في حال السراء شاكر لنعمة ربه وفي حال الضراء صابر على نعمة ربه ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطاه لم يكن ليصيبه على يقين بلقاء الله كما سيأتي فالحياة الطيبة أن الإنسان يصبر على البلاء ويكون عظيم الشكر لله جل وعلا في الخار للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير وقد علم ربنا جل وعلا إن هذه الدنيا زهرة حائلة ونعوة زائلة مهما أتي المرء منها فجعل المطمع الحق فيما يأتي بعدها سماه الله جل وعلا الدار الآخرة لأنها آخر المنازل ولا قال عنها البتة والإنسان كان أصله من تراب ثم عاد إلى أصل النطفة ثم كان علقة ثم كان مرقة ثم كان عظاما ثم كسيت العظام لحمة ثم أشاءه الله خلقا آخر ثم كان رجلا يمشي ثم قبر ثم حشي ثم إلى أحد دارين فسمى الله عز وجل تلك الدار الدار الآخرة لأنه لا دار بعده ينتقل إليها الناس